بسم الله الرحمن الرحيم النواري شمار الشاشة هذه نتائنة كبحث عن كل أنواع الزمير لبحث زمير المنفصلة كيف ينصر نوع منصوب كشمار الزمان وإشارة ما نتبه آيات الرسوليات يتحدث عن إياه كنعبد وإياه كنستعر إياه كنهر وكوزمان زميره منفصله كمقدم ولا لسلفع لك و مقدم بوى ان التهنيات و عبوديتك بيقيدو شرد فقط لا مقاومتو و فسكوى اتهاعت معنها و لا ماولاي عالم اسبابي شاه عالم دفع نظرات و بوهر جزء لتو استعانت بهيج كزناك استغاثه كزناك تنام كزناوين هوارز كزناك نظريه لكزناك يا كن نعودو هرتو عبوديه اكن وايا نستعين هايش عامل طلبكم ربنا لتو جاءت توحيد عبادة وتوحيد استعانة ليس شي مهمه في القيامين فاذا نشات ادمه توحيد الاوليه كتوحيد بين الشكلين توحيد الاوليه يعني فرمان رواه وهيش رياصك بجل الله ناء اله إن الله يعني كوا فرمان رواه رياصك بجل الله نيه في وقت هيش فرمان رواه بجل الله نيه موزع جيري يعني ما تفقد يعني دي قيد وشرط أبعاد أكين لقوا في أكين تريها ثعات أكين ووقت هيش في رياضة تيجي هذا بسجل لقوا هذا من وأما أصو أساسه أقليات إسلامية لتشود تاريخ لأن صلى الله عليهم وعلى بو انا بوكاما بين مردم دعوتين بتوحيد العباده وتوحيد الاستعانه جاء الجن الذين ذكر في العباده يقول لما لويت الاستعانه لو دخل داخل نوع عبادته يقول وهي ذكر لكن الدعاء عباده لا استعانات وتلبكمك استغاثة هل ناوية عدنا ما تروح مزور ده ترجع منفصلة ومفعول مقدمة محلا منصوبة نعبدو فعلو فعلين نحنو كمستترة وحرف عطفة دوب على إجياك منفصل منفصلة مفعولية مقدمة محلا منصوبة نستعين شفعلو فعلي نحن جمل إجياك نعبدو معطوفة تترجم ل نستعين يا من فرق, فرق أنوخي فرما إيا يفتكون يا إيا يفرحون أو إيا ينتكبوا سبرون زميرة منفصلة هو متكلم وحده من؟ تخوات عن لمن بي لمن بي؟ فذلك السبعون زميرة أي رش مادية على زمير. إذا يجي الضمير المرفوع الضمير المرفوع المتصل يكون مستترًا في يلي عليه. ضمير مرفوع متصل كبحث ماكر على موارد تزتيجين بس مستتر الماضي غائب والغائبة. علي نصر الإسلام وفاطمة أعزّة النساء. علي نصر الإسلام يكرد عزتي داور جنجل جنجلي بازو كرت ديرا علي مفتداز نصرك فعلا فعليك يا مستدرب هو أعز زميرك وليناهز زمير مرفوع متسلك كلاء وتركيبه مستدر زكرة فيه فاتميش ايه هاتيا اي نصره هو أعزل فيه دو مزارع متكلم أنصرون ننصرك زميرك نحلو نحلوك يا مستدرب وننصروا أنا مزارع المخاتب وقت أكلو زميلي كام مستتر ب أنت غائب ب زميلي كام مستتر هو غائب أيدوع على هالكامل مستتر ب هي وقت يذهبو ك هو كام هي كام مستتر ب اسم فاعل اسم مفعول ك بتقول السفدة غارج الأمانجاء كون هو يهين كام مستتر مثلا لو زيد الناصر زيد كم كوندز زي ناصرون كخبرك يا هو زيد مبتدا. ننظر ان خبرك هي هو هي حقيقيه مرفوعها الرفع الافعالي. يلغي زيد منصور اذا هو هي كما مرفوع على سببها لا يجوز استعمال المنفصل إلا عند تعذر المبتدل. درسنا ايمزاني المنفصل بكر بينما نقطه ضمير متصل وتعذر به غير ممكن بينك دي بي بكاديميين. هو ايه؟ فنبدو كنا في هي ام ما نزل لك فينا أجل بشرني إذا كنا نكذب رزق بيجي نعبدوك، ولا يخو كفكرة تانية بل ما كويس إذا كندينا دايم هذا إياك؟ ديناي غير بالاجبار يجي وعلم أن لهم ضميرا غائبا تعتقى بعده جملة تفسره ويسمى ضمير الشأن في المذكر وضمير القصة في المؤنث. عرب قال زميلة ريانسة غائبة بشني جملة مفرد معي او جملة تفصيلية كاتب وقت هو الله أحد هو زميل الشأنه الله أحد كمتدقى بشنيه هاته هو كتفصيلة كاتب شأن ترس يعني موقعية سعنة كذلك ترسين موقعية والشأن عام هستية الله أحد أمثل موقعية بيان واقعية الشأن هستية أمثل قصة وما عالم أمثل أو جملة تفصيل أكثر في الزميل الشأن المذكورة أجرم الناس في الزميل وقل هو الله أحد يا في هند مليحة يعني الشأن مثل مثلاً قصائدهم كهند نمكينة مع نمك يا إنها زينب قائمة شأن مثلاً كزينب لسعة بعوضة أقول هذا لشأنه في المهمة كذا جيء أو جملة مثلاً كذوي ذكريات في نهاية المهمة يعني نطلع القرآن لا. سولي بقراء بحث كثير من أوان بني إسرائيل لا هاتية كما تعطينا أن تكون أمة الجديدة كما أنه يستطيع أن تكون في أمتك خليفة والجينشين أو أخوة أو أخوة أو أزل أو أخوة أو أخوة لك بني إسرائيل خلافة اللعبة. ويك الصلاحي ديما خفيفه بدرسوين ادره امه دي جصلاحي من بين الاخوخو زي هذا لا عوض زمانك عبيت فريق غير الصومانين أو بسلك اول بفز جماعه دي كبناوا الصوماليه رواكي في افريقيا الجيولوجيه الله وصل يجي يرشدني ان لا تسبكون ولا تخرجون منكم من ثم يا فلنكن في رجينه كن ابيك بلا حق دو موجبات دل دل وشارب در كردلكزگر يك له مخلوخانه واديان و شارب در كرديان فرهمت الله ويا انسان انتم هؤلاء تقتلون انفسكم يقتلون اطفال وتخرجون فريقا منكم من ديارهم جماعات اجله وكان بشروات يدركن تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. بل عليها أوان اتفاقا خمائر دشمنا ميان أكن يا لتجيك خمائر أكن بل عليها أوان من دياري؟ با جناه با تجاوز. وهاي أثبت وإن جاءتكم أصارات تفادوهم. أجل هالعوانات هي بليانة بسوار أسيرين بيترا بقوا إيوان يعني دشمنا تقدر دوتي يعني إذا بسوار أسيرين بيترا بقوا تعصب من أو نفرس تصادون في ديا عن بعض الرجال كذا خوات ديا اي أي كوجي عزيتو عزالي وفراهمك أما أكل غير إسرائيلي بيجانك بيجات أسيرين بيترا أو حذر في ديا بومات أو تعصب جاهين كنا ويا فرنا وهو محرم عليكم اخراجهم أو هو غير شانه لان فعليك الشأن أمثال موقايد أو زب محرم عليكم إخراجهم ذلك إذا إخراج. او لأوله حرام لزد ايوا لو محرم اسم مفعول إخراجه إذا فعلين الشأن أموب موقايد أموب يو حقتنا لو أني إخراجته وقد يدخل بين المبتدئي والخبر ضمير مرفوع منفصل مطالق للمبتدئي إذا كان الخبر معرفة أو على صيغة التفضيل ويسمى ضمير الفصل يجب حظوث لدي المبتداء الخبري ضمير مرفوع منفصل داخل أنه كتتابقي هزتك مبتدكاء يعني اللحظ إفرادوا تسمية جمعوشتو و بغائر و مخاطب و بشرتي خبرك معرفة بي يا بسي غي أفعل التغزيل هاته تبيجن زمير الفاصل بو بيجن زمير الفاصل لأنه يرفع اشتباه الخبر للصفة شنك نكعم اشتباه تجبيت او خبر بالصفة بزانين شنك هاتيا معرفة سمعتداء كمان معرفة خبرك ايجا معرفة هاتيا نكه او اشتباه تجبيت بو نرفع او اتل زمير الفاصل تيرين فهو فاصل بينهما جيانا تاتوا مثل سعيد هو القادم. الكيرا سعيد مبتداءه السادس القادم خبريه. اجل بيت انا بي احتمال ويكبر سفد بالشبيه هي سعيد القائم. ولا هو اذا فصلنا جاءت هذه الجمله. فتركيب الري سعيد مبتداءه هو ذليل فصله اسم محلي للاعرابيه القادم خبريه. فعملت لتنكين كان دور كيز سعيد مبتداءه هو هنا. مبتداي الثاني القادم خبريه جميل هو القادم هنا خبر. عملنا وصفية وزيحة انت غلطة او قلنا وصفية وزيح, وزيح عين اعم تركيبة هجم دورقين في الديانة اصلا كشافة هجم تركيبها ولد بعد احدي ليك هنخد نحريك الباوريان في اسفكي اشان عينك اعم تركيبة غلطة وفواعد زميلة فصلها الامانية في الاراضة في الديانة ونخد لحد اعم سيواره مزيح البحث ان شاء الله قلنا وصفية وزيحة عين يا كان هو الزائرة. خالد هو الظائرة خالد اوكد ديار كوندس كانوا فعلك الأفعال ناقص خالد الإسمتين مرفوعة هو زميل فصل الزائر إسمتين وسمنسولة يا سعيد هو أفضل من خالد سعيد مفتدى هو زميل فصل أفضل خبرين من خالد متعلقه افضل يا قال الله تعالى كنت انت رقيبة عليهم أو أنذر زميل فصلة لا آخر سلوة ما معيدون هذا الآيات والسحنيك إلى قيامات أخوا بسؤال الرسول عليه السلام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 من ما دام لنا يا شاهد أعمار ينبون كنت عليهم شهيدا ما ضمت فيهم خبر نبول يعني ما دام لنا يا نابون خريف جل فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إثناء وقتين من وفاة دا من امراض خذ بيك بثنيعي كمراقب ينبوك وأذاني شأفن ما لا يوجد خبرك منهم تقول ينبوه خبر مني حوار ينبكر خبر مني لقد اللي ان اكون خبر كان من اجل ان اكون مؤمنين من اجل ان اكون من اجل ان اكون مؤمنين من اجل ان اكون مؤمنين من اجل ان اكون من اجل ان اكون مؤمنين اسمك اجل ان اكون مؤمنين من اجل ان اكون مؤمنين من اجل الدرس الرابع والعشرون درس بسواجوار النوع الثاني أسماء الإشارة نوع دوم لما بنيل اسم إشارس اسم إشارس ما وضع لي يدل على مشار إليه لفزك ذلك كوضع كريات هذا على الطرف شفتك إشارات يبرولي وله خمسة ألفاظ لستة معان شش لفز بنش لفزي هزبو شش معنا يعني لفزك مشترك لبين هينا دوانيهنا ذا للمذكر الواحد وقت قالك من بي إليه اليه كمذكر ويجي ده مصاد إشارة بين كلمه ذا جا وكروي جاءوا ها كيزن هاذا تنبيه ولا اصل اسم اشاره ذا ذا ني لحاله الرفعه زيني لحاله النصب وجره بو مسمى مذكر تا تي زي ته ز تهي زي هي بو بو الناس و الناس واحد كمان شو تريني تاسو زي هم على إذا مشهورين ولا وانتر أو نمشهورين تاني لحالات رفع تاني لحالات الناس بوجرة بو ااا اه... هيل مصنعين مع الناس كها قريتها تاني يها تاني أولئك بالمادي والقسري بالمادي أنا بالأولئك بقسري بالأولئك اهو ممدود ويدر بوجب المذكر مذكر ومعنس بكارجة أما يجلل لذب معلم. على وقال وقد تلحقوا بأوائلها هاء التنبيه بعض الوقت بأوائلها هاء التنبيه من حقر يأتي هذا هؤلاء هازاني هاتا هاتاني هاتيني هؤلاء <تصفيق> تلحقوا ببالحقيت. وقد يتصل بأوائلها حرف الخطاب بعض الوقت حرف الخطاب يأتي بأاخر كان ملتسلمة وهي خمسه الفازل ك كما كم كي كنا كاريتا زاكا زاكما زاكا زاكي زاكنا فذلك خمسه وعشرون الحاصل من ضرب خمسه في خمسه اما اريتا بسو بنج دانا كحاصو اريد لزرب بنج دفنجه دا بنج دانا لفزمان والحق اريد جاء بحر لفذيك يوم هل يكلم فنج ختابة من جاء كان اسم إشارة دوسي بمشار هيك مع وقتی گرکم بیاد آدم اشاره کنم ایجمن زا که. هدجو که؟ یعنی اشاره اکنون بهم دانسته و مفرد مذکره و مزبور توه. بو تو اشاره کیکم؟ گرکم بیبود جفتکت اشاره کیکم؟ ایجمن زا کنا. بو جمعه ای اشاره کیکم؟ زا کن. يك مفرد معنی زو زا عکتیه وای کی؟ دکته ما هست. زاو کنا زاو کننا هنوا؟ ها لو تدوكن، هر أن تعي، كمثلاً فك اسمك كأن ترى، مثلاً هؤلاء، مثلاً هؤلاءكم، هؤلاء يجربوا أنا، كم يجبو إيوه، يا مثلاً أبدًا لا تلهاء هالنعد، فيش بعمرك هؤلاءكم غلطة، هؤوكم بيجوا جماعة يعني هاي حرف تنبيه حرف كتابك أنا بيجيوا جملة ونوع. هذا كمان يا شبابي هذا. يا وقت الخطاب في كان كن هذي ناويين تزعقكم. تزعقكم. هؤلاء كنا جي. جي نقول هؤلاء ك. هذة هؤلاء اسم إشارتك؟ كافك إيش كتابك؟ إني آ أو مشارنة إليه جلاء كانت القريب. ذاك البعيد ذاكر المتوسط ذاك البعيد ذاك المتوسط ذا بثني اسم اشاره نزيك او تام بعدو قرب المتوسطه غير عرفية خاصه في المساقات غير الماليه عاد الشيء اللي عرفت درنا لك ذاك بلا موبود دوره بلا ذاك المتوسط اسمع الاشاره لما اسمع اشاره دوله تحت من يك اجو اسم إشارة بشونيه كلمه معرفة هذا كبينها اسم اشاره كد بقول اسم اشاره او, أو كلمه معرفه كبشوني عادي يجب ايت حسب بيانة التركيب الويدي مثلا اني ذلك الكتاب هو دليل المتقين ذلك اشاره كتابة وقته بيانيه كها عن صار يعني الكتاب ذلك بيجي دي كاسم المعرفة. اسم كاسم معرفة. اسم إشارتها كوبيانية. هو يتعصب ينوي. ذلك مفتاد محلا مرفوعاً. دع في بيانه تبع مرفوع بي. الكتابه. ذلك الكتابه. هو ده الخبرية للمتقين الجامدش. أنا أمشي هو. هميج نقطة. عن أثبا إشارة. كبشون اسم معرفة ذا او نستفد بي فقران أفهمي لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أمرهم هذا أمر كان أعمى أمر إذا فكر يابولا يهمك زميرة كسب تعريف كسبة معرفة. معرفة هذا أمر معرفة هذا كبيرون يا هكا نستفد بي أمرهم للمجهورية أو هذا جيل نام حلا مجهورة يا عجم نحن ندرس الكتاب هذا إما كتابك عمل عن اكتواء خليكي نأخبرين، أم اكتواء خليكي ده نحن قراءة مصدا ندرسه خبراتي، الكتابات مفعول هذا التسفيد كتابك كتاب كه. اسم اشاره بسون معرفية كاتيتو إشعاري بيك أي التسفيد وليكتيبه. مهم. هيتأ إشعاري بيحكي إيش هو اصله مشتقي ديفايزره جميده اني رجه تعليل كين تعليل المشتقين هذا عشان تعليل المشار اليه وقت اني جم قرات الكتاب هذا يعني الكتاب كتابا مشار اليه او اكتبيك اشارتي كيه هدف لماذو بي مشار اسم مفعول يدل تجاهه كبير في التعليل جمله بسيطه للسيخين النوع الثالث لمبنيات الاسم الموصول. موصولك اسم يحتاج إلى جملة تكون صلة له وضمير يعود إليه اسمك كمفتاج بوالرفع إذهامك ورشيك تنوي معناي بل جمليك كصلة هيوان دي بيتك أو هاقشون يا ذكركرية لنا أو صلة بيت كالرابط بيهوغرده وموصولك صلة وموصول بيك والتسلقات مثلا تشايك الذي كان نصر الذي في قولنا جاءني الذي أبوه عالم هذا قليل من كشيك الذي تزيجي كشيك أبوه عالم يا جاءني الذي قام أبوه لذا جاء فعل نون هي الذي محلا مرفوع أو يتفاعل يترمى كل الإعرابية المحلية الذي محلا مرفوع فاعل أبو مفتدى هي مزارة إليه عالم خبر. جملة ابو هو عالمون ايه تفصيل مؤلفذي يعني يعني جمله قيامد اتصال الشديد هسه موصوله ومعناها الرشنا كذا وبدول اعداد الصله النوين معنا الذي كما بغض معنى النيا بذور الجسم د او كبوسه اتصال لبين الصلاة وموصوله او زميله فكان ابو هو ابو هو باو كي باو كيك باو الذي او اتصال قام ابو هشرباء الاسماء الموصوله هي اسماء موصوله امامنا الذي ب التي بؤ مؤنث اللذان لحاله الرفع واللذين لحاله النصب والجره بؤ تثنيه المذكر اللتان لحاله الرفع اللتين لحاله النصب والجره بؤ تثنيه مؤنث لمفنعهما يعني بو تثنيه مذكر ومؤنث بالالف في حاله الرفع بالياء في حالتي النصب والجر إذا في جزء مبانيات استثناء كثييرا جزء مبانيات نية أو صيغ عربي بزير أيتر. ثانية وقت أقول لزاني بقى في رفع زعيرك يا لزيلي بيجي كام ملحقة كثييرا وكثييرا مرات. للا عاما استثناءا وقت الذي والتي يصير الجرعة ثانية. وإن شكل غالبا الموصولات المبنين وبناقل البحث الموصولات الجريقو كليتر أن يصير كثييرا ليش عشان المبنين ومعارض. نتكلم عن ذلك، وليس في غنى ذي أنما. بس أذكر الألا والذين لجمع المذكر، ألا ما نزوج الذين أوضح الذين ثال مشهوديتر، اللاتي والنواتي واللاي والنوائي، أمانشش بيشتيا، موصول بجمع مع النس. من وما، أما أنا بوجش بكارسي يكونان للجميع. يعني هم بو مفرد هم وتفهيم هم وجاء شو مزاجيتي ما من وما هذا الشيء جابن فرقوا كمان تختصوا بالعقل من بو موضوعاتك إنك ما يشترك في العاقل وغيره غيره غير العاقل مش مثلا عجيم جاءني الذي جاءني من رأيته هذا من أو كسيكة ديكا من وسأل الذي لا جاءت شيئا من يريد أصل لك هاتئتا وهذا أخذتك لما لك الجزء مثلا يريد جاءني من رأيته وهذا كفيك كمان مقدمة مذكرة جاءني من رأيتهما فهذا كفيك التثريد أو منا جاءني من رأيتهم جاءتني من رأيتها وهذا كفيك هاتئتين أو منا مع النفس مذكَّر يا يا جمع مفردة جاء مع أم جفتتين يجن موصول مشترك بوا بعنتا يجن موصول خاص ثمان موصول محسوس هذا جامع ين الجذيع بتعارج لما موصولات أيو أيتو كأيوب أيتو مع النفس وزو الذي اللذي زو كبر عن الساحب بوماني للجزء أسماء الستة أو نه أو من الساحب وجزء أسماء الستة وللزويت ما نزل معناه الذي كي تتم يعنيش يجي جاءني زو قامه يعني هذا بلايمن الذي قامه زو بمعنى الذي رايت زو قامه لانه جزاع جزو مفعولش واقع هو مررت بزو قامه يعني بالذي الذي قامه زو لها سعادتك مبنيه للسر وهو كيف مبنيه للسكوت ذو بمعنى الذي في لغة بني طيئ في قوله وبئري زو ذو حفرت وزو طويتو او ذو يتبع معنى الذي يعني وبيري الذي حفرتو والذي طويتو او بيركم فخم حفرمت وخم سنشنين دوريا مكت او سب بيرتير نبان قصة هي من سنشنين دوريا او طويتو يعني او أي الذي حفرت والذي تويت هم شاء هالموصولة وليكن من اللغات القبلية حتم تأيي هذا الجيل هذا. الذي تولام بمعنى اللزيم. الفنان الثالث بمعنى اللزية وصلته اسم الفاعل المفعول صل كي شيء اسم مفعوله زارب يعني زندا. الزارب يعني الذي يضرب. الصارق يعني الذي يصرق يا يسرق. الأكل صعيد يعني الذي أكل صعيد المأكل تفاق أو يتقل يا آسف يعني الذي أكنا تفاق ويجوز حصف القائد من اللبز إن كان مفعولا له قام الذي أكرمته يعني قام الذي أكرمته إذا قام قائد أو زميرة الناصر لتاحز مفعوله جائز حسيكي. أما الذي أكرمته هو. أوصل. تحصنا كذي قاعدين كذي مقدرا. أي الذي أكرمنه. واعلم أن أيّاً وأيّاً أيّاً وأيّة معربان إلا إذا حذف صدر صلتهما. أعمد أنا موصولا معربا رزيع خالد البيت. وثيك صدر سلكان حسي. ما ظلت الشيء آياتك أفرمي لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتيها أما بحث لصحناك لقيامات أفرمي بأكيفين دروا لهاري قروهك شيعاني قروهك هو بابو الشايعة كما تفكروا برناميك وهذه أكيفين دروا لهاري قروه جماعتك لكافرق كاميان شديد تربوه لحظ نافرماني و سرکشي من نسبة اخوان رخماني كيف نافرمان تر بوها؟ كيف يمكن أن تقول دور تروب ملحور ترزانيه؟ ايه كشمه در اجهد اوه ايه تهديد شديد ايه كشمه در اجهد و جاوه خاصه رسوله اجهد و تراه اجهد اجهد بر اوه اجهد الدنيا سردسان بو جحاني سردسس يقدون قومه برور عدر اوه اوه ايه ترهيب قليل اوه اوه اوه بر لا وق سمخو لياقة فورببك لنحشرن لنحشرنهم شو شو لمانة أمسو ما حف عفن لا مثلا مجو وقسم ننزعو فعلو فعلي مستتر بنحنون ونكنوا التأكيد سقيقلز جبنا كنيد جبن الجميج واقسم ودان عاد جي من لوتها شاكل من كل جار مجوزة مفعول به غير صريح محل المقصود متعلق بنازعو شيء عت نزافر منه هو مجوزة أي كأرينا ذكر كريالة موصولة مبنية لسر زنب هم مضاعفون إليها كيف يقولون أنه مضاعفون إليه وأيّو بالخلاف موصولة كانت دوائي مضاعفة إليه ترسل لكي ذكر كريه أشدو كبشونية ذكر كريه خبره بهم ذلك المحظو كفقد السئلة كمانا يعني هو أشدو أيهم هو أشدو كاميان كأو شديد كرام أشدو خبره جملة هو أشدو إليك صلبه ايوب على الرحمن جارو مجرور مفعول به غير السريح محلل منصوب متعلق بأشدوه إتياني اشتميزة كالجهة إبهام الشدة كرفعكات أشد على الرحمن التي جاهدو إتياني على جهة السركشيو وطونا وفرمانيو ذلك جاهدت أشعادا جملة أيهم أشدو على الرحمن إتيان كمشوين شيعتنا هذه كناك لا تصفته لي شيعية كصفة يوابط أرى التهديد. نعم، ما غير غيره واجب. إيش لونكر؟ وانيا، أول ما فقول بو نزعلنا. لنزعلنا أيهم؟ أهو؟ إيش لونكر؟ لنزعلنا أيهم أشد؟ أكيسين دراو كاميان. بس أي واحد محلل منصوب فقول بو نزعلنا. وانيا. أول وقتي ما تلاحظ، أخذ تزح من ذاك الجملة.